رحمة واسعة وصدر هذه الرسالة رحمه الله بالكلام أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتنوا بالقرآن تلاوة وتفهما وتأويلا وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن بين لأصحابه رضي الله عنهم ما يحتاجون إلى بيانه من تلك الألفاظ وثم عطف على ذلك بيان أن ما يتوهم أنه خلاف بينهم فإنه لا يخرج في الغالب إلا أن يكون من باب خلاف التنوع و... وإن اختلفت الألفاظ فالمؤدى واحد ثم استطرد رحمه الله في الكلام عن هذه القضية حتى ذهب إلى التمثيل ببعض ما يتعلق بأمور الصفات والأسماء و. أيضاً كذلك ذكر بعض ما يحتاجه المسلم أو المفسر في هذا الباب أي في تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ فنتابع قال رحمه الله قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسو مسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم يعني مراد رحمه الله إذا كان المقصود من يعني من سؤال السائل أن ماذا أن يعرف المسمى فله أن يسميه بأي اسم يسمى به فإذا أشار الطفل إلى شيء معين فيقول لأبيه مثلا ما هذا فيقول له هذا أسد هذا أسد وربما يقول له عمه إذا سأله هذا غضنفر ويقول له جده هذا هزبر ويقول له خاله هذا أسامة وآخر يقول له هذا جعفر وهكذا كل واحد يسميه باسم معين ليس عند الآخر فهذا إذا كان المقصود من تعيين المسمى اتخذ أي اسم عرف به اتخذ أي اسم عرف عرف به قال وقد يكون لسمه علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله من أعر ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقول له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزل ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول يعني لو سأل السائل عن تفسير قول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري ما المقصود بقوله ذكري فقد يقول قائل المقصود بالذكر هنا القرآن وقد يقول قائل لا المقصود بـ بـ بهذا كل ما أنزله من الكتب سواء كان القرآن أو غيره ويدخل في هذا الباب أيضا السنة قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا بالمعنى الأول يعني المقصود بالذكر هو الفاظ التي يذكر فيها أسماء الله وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو كلامه الذي هو القرآن وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال ربي لمحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد هنا ما زال الشيخ رحمه الله يريد أن يؤكد لنا قضية التي أو القضية التي قد يظهر بظاهر الأمر أنه أنه ثمة اختلاف وهو في حقيقته ليس فيه خلاف وإنما هذا تنوع في الألفاظ وإن كانت الألفاظ متنوعة إلا أن المؤدى واحد قال رحمه الله وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختص به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 كمن يقول أحمد هو الحاشر والناحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة ومراده رحمه الله أنه قد يكون التعبير كما ذكرنا نفس الألفاظ لكن كما هو معلوم أنه قد تتباين الألفاظ بالنظر إلى ما يتعلق به من صفات. يعني مثلا مثل الشيخ رحمه الله باسم القدوس والغفور والرحيم وهكذا يقال في التواب والعزيز وغيرها من الأسماء فإذا نظرنا إلى الأسماء باعتبار الصفات لم نرى أنها متفقة وإنما سيكون تم اختلاف فيها بدلالته على على تلك الصفات. قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس ومن هؤلاء الناس الرافضة الذين يزعمون أن أن أصل الخلاف في الولاية كان من وضع الصحابة رضي الله عنهم. فالروافض يزعمون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتفقوا بإجماع على إخفاء أكثر القرآن يزعمون أن القرآن يزيد عن 11 ألف آية وما عندنا في القرآن إلا نحو 6600 وستة عشر آية فيما أذكر فيقولون أنه تم إخفاء أغلب القرآن على أيدي الصحابة فهم يرمون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم يعني إذا, إذا نظرت إلى تفسير الصراط المستقيم الذي هو ينظر نظرة ظاهرية بحتة يظن أنه ثم اختلاف تضاد قال فقال بعضهم هو القرآن يعني الصراط المستقيم قال هو القرآن قال أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي وروه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف ففي إسناده الحارث الأعور الذي طعن فيه الحفاظ ولم يحتجوا بحديثه وإن كان معنى الحديث صحيح إن كان معنى الحديث صحيح ولذلك قيل حد صحيح المعنى ضعيف المبنى في بعض الأحاديث يقال فيها ضعيف ال ضعيف أو صحيح المعنى ضعيف المبنى وهذا كثير النظافة من الإيمان يزعمون أنه حديث وهو ليس بحديث وإن كان فعلا النظافة من الإيمان لكن هل قاله النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الجواب لا قال وقال بعضهم هو الإسلام يعني الصراط المستقيم بعضهم يقول هو الإسلام الأول قالوا هو القرآن والآخر قالوا هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستر مرخاه وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن الحديث جاء كذلك عن عبد الله بن مسعود. وهو إن شاء الله صحيح لغيره وأيضا كذا روى عبد الله بن مسعود أحمد رحمهم الله جميعا حديث صحيح لغيره قال فهذان القولان متفقان لما متفقان لأن إذا قلنا الصراط المستقيم هو القرآن أو قلنا هو الإسلام ما أبعدنا فهما متفقان لأن القرآن أو لأن الإسلام يدل على ما في القرآن وكذلك القرآن يدل على ما في الإسلام وإن اختلفت الألفاظ فالتلازم موجود قال لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وهو قول قول من قال هو السنة والجماعة لأن الصراط من صفته أنه مستقيم ولا يقال في في في الشيء أو لا يقال في الشيء صراط إلا إذا كان مستقيما الصراط المقصود به الطريق المراد بالصراط الطريق والطريق إما أن تكون طريقا مستوية مستقيمة وإما أن تكون ماذا معرجة وفيها تلافيف فإذا كانت معرجة وفيها تلافيف لا يقال فيها صراط إنما يقال في الطريق صراطا أو توصف بكونها صراط إذا كانت مستقيمة فقوله صراط مستقيم لفظ مستقيم صفة تأكيد للصراط صفة مؤكدة للصراط فمعنى ذلك أنه لما كان هناك وصف ثالث الذي هو السنة، يعني الطريقة التي درج عليها النبي عليه الصلاة والسلام، بغير أن يكون فيها أي انحراف إلى هوى أو, شهو أو شهوة، لا إلى شبهة ولا إلى شهوة، فهذه السنة والجماعة. وقول وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن لكن وصفها كل بصفة من صفاتها يعني كل واحد وصف هذا الصراط بصفة من الصفات طيب ومن هذا الباب يحصل أيضا في حياتنا اليومية في حياتنا اليومية يعني لو أن إنسانا كان له أخت وكان له أخ وكان أيضا له زوجة وكان له أب وأم وكل هؤلاء من المذكورين له ولد يعني الأخت لها ولد والأخ له ولد وهكذا أيضا الأب له آخر ولد آخر والأم كذلك لها ولد فالآن كل واحد من هؤلاء المذكورين سيذكر هذا الشخص بصفة فابن الابن البنت ابن الأخت سيقول له ماذا خال هذا خالي ويقول له ابن الأخ هذا عمي ويقول له ابن الأب هذا أخي ويقول له هكذا يعني ماذا الجد وما إلى ذلك إلى آخر كل واحد سيأتيه ماذا بالصفة فنقول تتفق فيه أنه عم وخال وأخ وأيضا كذلك ربما زوج وهكذا كل هذه الصفات تنطبق فيه طيب فلا يقول قائل لا فقط هذا عنده صفة الخال أو عنده صفة العم بل يتفق فيه كل واحدة من جهة كل واحدة من جهة قال رحمه الله الصنف الثاني يعني هو رحمه الله بدأ بالكلام عن الأمر الأول الذي هو حين أن قال ابتدأ بالكلام عن اختلاف التنوع الذي عند الصحابة قال وذلك الصنفان صنف أن يعبر الذي أول شيء بدأ به قال أن يعبر كل واحد منهم عن مراد بعبارة غير عبارة صاحبه هذه الحالة الأول انتقل الآن إلى الكلام عن الصنف الثاني والنوع الثاني قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل الأمر الأول أحدهما أنه يذكر كل واحد منهما الشيء بلفظ غير لفظ الآخر يعبر كل منهم بلفظ غير لفظ الآخر مثل ما ذكرنا في فعل عبد الله ابن عمر وفعل مالك بن حويرث بالنسبة للتكبير كل واحد عبر بكلام وبألفاظ من عند نفسه حتى يوضح لهم ماذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الشيء المعلوم لكن الصنف الثاني الآن أن يعبر كل واحد منهم عن الاسم العام بذكر بعض أفراد العام على سبيل التمثيل لماذا؟ لتقريب الفهم لتقريب الفهم وليس للحصر على التفسير ليس على جهة الحصر للتفسير قال وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجم سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى الرغيف وحده يعني كلمة الخبز لا يعني ذلك حصرها في الرغيق فقط، فقد يكون الخبز أيضا يعني ما يسمى ما أدري تسمونه وتعرفونه الروتي، آه تعرفونه يعني آخر يشير إلى الرغيف واحد يشير إلى العجينة الملفوف ما أدري عندنا مسميات <تصفيق> لست عندكم المهم أن هناك أنواع كثيرة للخبز، فهو يريد أن يريه شيء واحد من ضمن مجموعة أمور. طيب؟ لكن أنا أعطيكم مثال آخر حتى يكون الأمر أقرب. يكون الأمر أقرب. رأيتم النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن ذكر بهيمة الأعام. والآن لو لو سألنا عندنا أنواع للضان عندنا الغنم. الغنم كم أنواع عندكم نحن عندنا ثلاثة أنواع غنم الذي يسمى عندنا التيس هذا الذي يشبه الغزال تعرفونه الذي يشبه الغزال يقال له عندنا غنم ويقال له تيس طيب وهناك آخر نسميه نحن الكبش الذي هو نوع من أنواع الضان الأول يأتي سريع الحركة ويقفز مثل الغ... مثل الغزال والآخر هادئ ونحو ذلك و... فمثل هذا لو قيل له ما هي الأغنام فأشار مثلا إلى التيس ليس هذا على جهة الحصر وإنما فقط من باب التمثيل لتقريب الفهم طيب قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورفنا الكتاب الذي الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المطيع للواجبات والمنتهك للمحرمات يعني المراد المضيع للواجبات ما لم يكن تركه كفر الواجبات مما ليس تركه كفرك كالصلاة قال والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقصودون هم أصحاب اليمين فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون لكن يا إخوان انتبهوا إلى كلمة ظالم لنفسه مع أن لفظ الظالم لنفسه يدخل فيه أيضا الكافر بالوصف العام كلمة الظالم لنفسه بالوصف العام يدخل فيه أيضا الكافر ومن هذا قوله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إردت إلى ربي لأجدن خيرا منها من قال له صاحبه وهو يحاول يحاول أكفرت بالذي خلقك الآيات. وإن كان يعني الشيخ رحمه الله لا يريد هذا المعنى بلا شك. ومن هذا أيضا يعني وقد قال الله سبحانه وتعالى عن بلقيس بالقيس إن صحت التسمية. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت يعني أفادت أن الظلم للنفس نوع أو هو كفر بالله سبحانه وتعالى رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وهكذا أيضا يدخل أيضا فيه غير أيضا الكفر مما ليس من الكفر إنما هو من مجرد الذنوب ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فمراد الشيخ رحمه الله المعنى الأخص وهو الظلم الذي هو ظلم الإنسان لنفسه بالمعصية لأن هؤلاء المذكورون الظالم لنفسه والمقتصد والسابق والخيرات كلهم من الناجين كلهم من أهل النجاح وليس فيهم أحد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 والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل يعني كأن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول لنا هذا المثال الذي جاء معنا في قول سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفينا أي اصطفيناهم للنجاة اصطفيناهم للنجاة فمنهم ظالم منهم من هو مذنب ومنهم من هو مقتصد يأتي بالواجبات ومنهم من هو سباق بالخير فهذا التفسير ليس على جهة الحصر هم مثلوا بقضية الذي يصلي أول الوقت والذي يصلي في آخر الوقت والذي كونهم يأتون بموضوع الصلاة من باب التمثيل وتقريب الفهم لفهم القاعدة ليس على جهة الحصر، ليس على جهة الحصر. قال فكل قول ذكر فيه نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. من عنده الحد المطلق يصوب. إذا كان عندك كلمة الحد المطلق صوبها إلى الحد المطابق فقد وقع في بعض النسخ غلط ذكروا قالوا بالحد المطلق وهو غلط وصوابه المطابق لأن المقصود بالمطابق للمحدود كما هو مثبت في غير هذا الموضع وكأن الشيخ رحمه الله يقول إذا أردنا أن يعني ننبه بالمثال يكون أبلغ في الفهم أكثر من التنبيه بأننا نأتي بالحد المطابق الحد المطابق أنت تريد تعرف شيء يعني لو سألك سائل ما مثلا ما هي السماء ما هي السماء وإن كانت لا تعرف لكن من باب تقريب الفهم فقلت هي كل ما على رأسك كل ما على رأسك من العلوم يقال فيه سماء نستفيد من هذا بيان تخطئة الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان فإذا قيل له لما تعتقد هذا قال لأننا لو قلنا أن الله في السماء أي أن الله أو أن السماء صارت ضرفا للجليل سبحانه وتعالى وهي مخلوق وكيف يحيط المخلوق بالخالق طيب لكن إذا فهمت أن المراد بكلمة السماء كل ما على الرأس لم تستفد أن المقصود بها الحيزية أو التحيز أو المكان طيب إنما المقصود بهذا كما يقال المكان النسبي مكان نسبي كيف مكان نسبي أي علو بالنسبة لك فمثلا الآن أنا إذا قلت إذا سألني سائل وقلت أو سألني سائل أين تقعد يا أبا محمد سأقول أنا أقعد أمام الطلاب كلامي صحيح أنا أقعد أمام الطلاب ولو سأل مثلا أحدكم مثلا إخوانا الذين في مقدم فيقول له يا فلان أين أنت تقعد فيقول أمام أبي محمد فأيهم الآن أمام الآخر أنا أو أنتم عجيب من يعني أمام الآخر هل أنا أمامكم أو أنتم أمامي ها من يجيب يقال هذا أمر نسبي هذا أمر نسبي أنا بالنسبة لي أقول أنا أمامكم أو أنتم أمامي الأمر فيه سيان طيب فهذا بالنظر إلى أصل الحد تقول حد الشيء المطابق إذا نظرنا إلى قول القائل ما السماء فأقول السماء هي كل ما على الرأس أي بالنسبة لي كل ما كان على رأسي فيقال له سماء، إذن ليس هذا محصور إش بمكان معين، بمكان معين، إنما كل ما كان في العلوم يقال فيه سما، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. قال رحمه الله والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير إلى الرغيف فقيل له هذا هو الخبز. عقل السليم ما يقول لا فقط عندنا الخبز هو الرغيف الخبز هو الرغيف دائما هذا الذي سيفهم هذا الفهم خطأ لأن بعض ال بعض الناس ربما يقف على بعض تفاسير السلف فيزعم أن المقصود هو اللفظ المعين أو المعنى المعين ثم ماذا يعنف من جاء بألفاظ أخرى أو يعني يزدريهم أو يستهجن أقوالهم وهذا من من فهمه السقيم هذا من فهمه السقيم قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا يريد الآن أن يعطينا أمثلة أخرى لعدم حصر السلف لمعنى معين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 وأنه مات نصرانيا وإنما الذي أسلم تميم رضي الله عنه بعد أن كان نصرانيا تميم الداري كان امرأا من النصارى فأسلم وصار من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أما عدي بن بداء فالحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المعروف تمييز الصحابة ذكر أنه لم يكن قد أسلم المهم الشيخ رحمه الله هنا يسرد لنا جملة من الأمثلة فيما يتعلق بأسباب النزول أو معرفة من نزلت فيهم قال وقول الأبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار يعني لو أن الإنسان قال أو نظر إلى قول أبي أيوب رضي الله عنه حين أن عن حصل أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قوي عودوا الإسلام واشتد وصار قويا أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمنوا أن يعودوا إلى ما يتعلق بتياراتهم وأراضيهم يصلحوها فنزلت الآية طيب فقال أبو أيوب رضي الله عنه نزلت فينا معشر الأنصار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ففهم كثير من أو فهم أبو أبو أيوب وهكذا أو أنزل أبو أيوب على هذا المعنى مع أن المعنى أعم الآن لو أن إنسانا أراد أن ماذا ينتحر أو أراد أن يستعمل بعض ما يضره من المطعومات يشرب الأشياء المضرة أو نحو ذلك يقال له هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فهي ليست حصرا على تلك ذلك السبب الذي لأجله نزلت الآية لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم هذه الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق وكما ذكرنا من هنا جاءت القاعدة العبرة بعموم لهب لا بخصوص السبب. قال رحمه الله والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين ما أحد يقول هذا أنها تختص فقط بالشخص المعين والمقصود أولا أن الشخص هذا المعين يدخل في في السبب الذي لأجله نزلت هذه الآية أو ذلك الحديث بالإجماع وهكذا أيضا يدخل من كان حاله كحاله لما جاءت أو نزلت نزل الحكم بقضية تحريم أو نزل الحكم بالحجاب كان لسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه مرضعة فشق عليها أن تفارق سالما وقد كانت ربته منذ نعومة أظفاره فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه الأمر فقال لها ارضعيه تحرمي عليه فمن هنا استفاد بعض أهل العلم في حكم رضاع الكبير أنه صار محرما إذا كانت بهذه الصفة واختلف العلماء هل رضاع الكبير يحرم مطلقا او لا محل نظر لكن اذا كان بعض الناس حصل له ما حصل لسالم فهو في بابه يكون عام في بابه اي من كان حاله كحال سالم رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وانما غاية ما يقال انها تختص بنوع ذلك الشخص فيعمه ما يشبهه ولا يكون العموم فيه فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته إن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن بمنزلته أيضا يعني خلاصة القول بالنسبة للمأخذين تدأ رحمه الله بالكلام عن اختلاف التنوع الذي يريد أن يظهره لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان غالب خلافهم في هذا الباب خلاف تنوع ثم مثل وقال هذا الخلاف ماذا في من وجهين أو صنفين أحدهم أن يأتي الصحابي يعبر بتعبير غير تعبير الآخر طيب يعبر عن الشيء بخلاف تعبير الآخر وإن كان بعضهم يأتي بلفظ غير لفظ الآخر لكنهم كلهم يتفقون في محصل المعنى هذا الصنف الأول الصنف الثاني أن يكون التعبير بجزء أو ببعض أفراد العام للتنبيه ولتقريب الفهم عندنا لفظ عام ونريد أن نفسر هذا اللفظ العام طيب فيأخذ كل واحد منهم ماذا فردا من أفراد العام فيقول المقصود هذا المقصود به هذا طيب فمثلا قول سبحانه وتعالى من باب تقريب الفهم ليس من باب التفسير من باب تقريب الفهم كلنا يقف على قول الله جل وعلا فمنهم من يمشي على أربع فلو قلنا الذي يمشي على الأربع الفرس هل يكون هذا حصرا يخرج الحمار ويخرج الغنم ويخرج كذلك ماذا غيرها من مما تمشي على أربع لا إنما فقط أنا أريد أن أقرب الفهم فأقول الذي يمشي على أربع هو الفرس وليس معنى ذلك أني ألغي أن البقرة وال وال والحمر والغنم والإبل والأسود والنمور والقطط كل هذه يمشي على أربع طيب وغيره مما لا أذكر مما لم أذكر في هذا الموضع فكوني أقول المقصود بما يمشي على أربع هو فقط الفرس ليس على جهة الحصر وإنما لتقريب الفهم للمثال فالسلف بعضهم يستعمل مثل هذا يأتي إلى لفظ عام فيقول المقصود كذا وهو ينتخب من ضمن اللفظ العام جزئية أو فرد من أفراد العام للتنبيه بالبعض على الكل التنبيه البعض على الكل أرى أن نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق طيب الأسئلة إن شاء الله نجعلها لمجلس الغد سأحتفظ بها نجعلها إن شاء الله لمجلس الغد والله مستعى